الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى ومن السنة اللازمة التي من ترى منها خصلة لن يقبلها ويؤمن فيها لن يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصريق بالأهل ومن السنة قوله ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى الحمد لله والسلام عليكم عدينا السلة والشريعة لا تترق بالعقول وإنما هي النقل الذي يجب استباعه ما قالت الله وطالب وطالب صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا نقلا صحيحا هو الذي يجب اتباع انتثالا لأمر الله تبارك وتعالى حيث ضار اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون والذي أنزل إلينا من هو كتاب الله الفرطان وسنة ما أنزل عليه الفرطان إلا هما وحي من عند الله تبارك وتعالى هيجب اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح السريم ولا يجود ابتداع ولا يجود اتباع <تصفيق> أهل الأهواء والضلالات لأن الهوى والضلال والابتداع وكله شرق على أهله لمخالقته لنصوص الكتاب والسنة والحياة الصيبة المباركة هي ما كان في ظل شريعة الله كتاب الله العزيز والسنة النبي المضخرة نعم وقوله ومن السنه اللازمه التي من ترك منها خصله من ترك منها خصله لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من اهلها ان القصور من السنه يا جماعه ان السنه اللازمه الذي يجب التباعها التي يجب العلم بها واتباعها والعمل بها من ترك منها شيئا من منها شيئا فضب قسرا وليس هو من أهل السنة في ذلك الشيء فقد فاته الأجر الذي يترتب على الاعتصار بالسنة والسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو مفروض وواجه ومنها ما هو ملذوب ومشتحف فالأفروض والواجه من فاته فهو آدم وقصر فيه بدون مصور شرعي وبدون حذر مقبول شرعا فهو آدم والسنة التي تدلوا على الاستكبار والنجد من ترك شيئا منها فاتقوا الأجر والفضل في شعره ولا يتركب عليه عبار فالنظفوب أن إما العلم منهم هذا الإمام الجديد إمام رحمة الحمبل تعافل إلى الاحتصار للسنة من أجل أن تحي الأمة في ظلها حياة طيبة مباركة فهي إفتاد شعادة ولا يوجد التقصير فيها لكن الاجب المفروض وأبسل المفروض منها سيطرس عليه لما الفضل وكذرة الاجب كذرة الحشنات وربع الجراجات الإيمان بالقدر خيره وشره والتصريق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصريق بها والإيمان بها نعم هذا موكف أهل السنة والجمع موكفهم من النصوص عموما كل نص ورد في كتاب الله وفي صحيح كل نبي صلى الله عليه وسلم أهل الظلّة والجماعة فيه السائرين على نهج السلم يقبلونه <تصفيق> ويحرصون على العلم به والعمل بمقتضاه كل نصر سواء في باب الاحتفاد أو في غيره من أبوال الحلم ومن ذلك الخصوص التي وردت كريم ارتقى وكبير الله تبارك وتعالى في جميع الاشياء والامور يوم ان وجدت التي وردت في هذا الباب العظيم الذي ظل فيه ظل من الفرق من الهائله ومن النصوص حسب قدرها ايراده وشرحه وبيانه في العقيده الوسطيه قال الله تبارك وتعالى ان كل شيء حدث ناخذ بقدر قال فما هو تعالى وخلق كل شيء فقدره تكديرا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد قدر جميع المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين أجساً كما في حديث المسعود إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين أجساً وكما في حديث أمر الله للغلب الذي هو أشرف الأقلام الذي كُتِبَ به كل شيء في الأجل وقال الله أكبر فك شيءٍ أحصي ما هم فيه إيمانٍ مبين بالقلم الذي جرى بكتاب المشميع السائلات والأمور من الدوات والأعمال وغير ذلك للا أن تكون الساعة كما طاب مع معنا ايضا مراتب القدر بالتتبع والاستقرار بتقد الاولى ان خلق الله خلق جميع الاشياء جرى في البلد والعلم المحيط بتقد العلم المحيط بكل شيء المرحلة الثالثة الكتابة انقط والكتابة والعلم الصحيح تقول شيء والمشيئة المرادفة للارادة الكونية <تصفيق> هذه مراتب القدس يا افتهم حروف الكتاب فالإيمان به رطل من أركان الإيمان الشدة فقد كفر لأنه لأن مكر ومعترض عليه مكذب للقرآن ومن كذب القرآن كفر كفر يخرجه من نتة الإسلام إن كانت قبل ذلك من المسلمين وسبب أيضا معنى لأن قوائد التوقيت متفقة سبب معنى أن فركة القدرية نمات القدر طب و الذين طاروا لا قدر وإنما الأمر أنب بعد الصباح بعد الجوهاني وبيلاتي انتشرت في الاقطار يعني من زمن الى زمن واليوم يجري على اسئله العواض يجري على اسئله العواض كنام خطير في هذا الباب فتجد العالم يقول لا يقدر الله إلا لا يقدر الله إلا الخير معنى هذا الكلام لا يقدر الله الشر والشر مقدر الخير مقدر والشر مقدر فهم يقولون ذلك يتوارثون هذه العبارة وهي عبارة سبيمة ينبغي لطلاس العلم أن يبينوا للناس خطرا قويهم لا يتقدروا الله إلا فيه حصلة هذا كلام باقي يقوله عوام من الناس وأشبه العوام الله أصبرنا بأنه قدر خير الشرق أنه العزيز الحكيم ولأنه بكث شيء عزيز لا يسأل عما يفعقه من جهة وغبياء من أثر الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم منه ولو رحمه لكانت رحمته أوزع ولا يُعترض على شيء من أبدال الله أبداً ولا يُقال لماذا خلق الله في ولماذا أراد الله كفر الكافر ومعصية العاصر لا يقول ذلك إلا جاهل أو منحرم عرف الشيء وما صدق منه. فهذا الباب عظيم ضلت فيه القدرية كما أخذبتم وكانت القدرية ضلت في هذا الموضوع أرجوك الرسل قشمان قشم بسم منهم قال إن الله لم يقدر خيرا ولا شاء وإنما الذين صنقوا أطعال أمشه خيرا وجاء وقشم منهم قالوا إن الله يقدر الخير ولكن لا يقدم الشرق. وهذا وهذه الزرق سداد الخدرية. وقابلت هذه الطائفة هالكة طائفة هالكة أخرى. غضب في إثبات أفعاد الله من الله. عن الشخص الجبرية. فقالوا إن الأبد مجبور على نبيع أفعاد وليس ولا اختيار ولا إرادة وضربوا له الأمثال بالشجرة اللبين تطلبها الرياء يبلتا ويسرة بدون لها قدرة ولا اختيار وبالهاو من أعلى إلى أسفل إلى منذ ذلك من الأنفل الباطل والأغيس الفاسدة وليس العبد مجبورا لأن الله أعطاه خدرة يارع عرادة مشيئة ومشيئة تابعة لمشيئة الله فإذا فعل الخيط بضل الله ورحمته ثم بعمله وكسبه الذي يثاب عليه وينفع على الشرط بحكمه الله وعدله ثم بتشبيهه الذي عاقد عليه هذا قول عن هذا الباب ليس كقدريه نفا في, في نفي افعال اطعال الله عز وجل عن الله ولا في وليس من الجبريه الاولاد في نفي الافعال في اثبات الافعال الثلاث في إثبات الأفعاد لله تبارة وتعالى ونفيها عن القلب ومن لازم قوله أن العاصير عزدون قلما مجبور على تعليل المعاصر وأهل السنة والجماعة وصل ثم سبر أيام فهم اذكتون بأن العبد فاعل وعامل وأن الله قدر جميع المقادير خلقه وخلق عمله فنسبة الخير والشرق إلى الخلق نسبة عمل وكسب بافتيارهم ولا يقودون عن فشيئة الله في تصرفاتهم هو تشاءه ان شاء الله ورب تعالى ونسبه الخير والشر الى الله عز وجل خلقا وايجادا وتدبيرا والشر لا ينسب الى الله لان الله تبارك وتعالى كل افعاله حكمة حكمة وقنط هو خير فلا ينسب الشر اليه تعباء الشر وإنما ينسل الشر العباد عملا وكسما والله مقدر وبالحديث والشر ليس إليك أي أن الله لا يرضى ولا يأمر به وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُقُهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ بُوْلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ في, في باب في باب سبحيد الله خبارك وتعالى في ألوبيته ورموبيته وأسماءه وسفى أو في باب القدر أو بالداب الحلال والقرار من جهل تفسير الأحاديث الوالدة في فعليه أن ينشئ ولا يفض لا يجود له أن يفشر برأيه وعقله فقد قفي ذلك أيضا هيئ الله العلماء الذين قسروا الأحاديث من تكسيرها الصحيحة تجد من عبارات السلف في باب الأسماء والصفات في باب حقوق الأسماء والصفات يجبون أن يرواها كما جاءت أن كما جاءت أي للمعاني التي جاءت لها وعرفها العلماء الظنبانيون فالواجه أن تأثر أنه لا يجوز لأحد أن يخوض في معاني النفوس بدون علم ولا يقول إلا بعلم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لذا جاء في القرآن الكريم بأن القول على الله بدون علم أكبر من الشرك بالله لقوله عز وجده أن تقولوا على الله ما فنسبة الغول إلى الله بدون علم ينطلب على قائله أبطار السريح هذا النهي السريح وأن على الله ما هذا تعلم وكذلك نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيره بمالا يريده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا لدود وفي الحديث الصحيح من كذب علي متعقدة فليكذبه ومقعده من المرأة. وقوله عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس كذب على غير تحديث. للناس أن يقولوا شواء في رواية الأحاديث أو في معاذ الأحاديث بغير نجة. ثم جاءت منه موهوسه ساكثر تقول ثم السؤال اسقط وتسال اهل العلم حتى تعذب فائده عدل فاذلف بما عند الله اسقطك فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل, مثل حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تخليق النطفة متفق عليه وما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها كلها وإن نبت, وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفاً واحداً هذا و... مؤتفى الأهل السنة والجماعة خيال نقوص الشرق جميعاً لأيشاب من أفواب العلم إما أن يعلم النص ويعلم معناه ويتكلم به ويميّنه وإما أن يجهلكم فعليه أن لا يقوب بعقله ورأيه في النطوط ولا يجوز له إذ يهد النص أن يرده فججب عليه أن يؤمن به هذا فقط عن الله وعن الله صلى الله عليه وسلم ينب عليه الإيمان به وإن لم يعرفه ويعرف معانيه ولكن عليه أن ينطلق في الشغاية أن ينطلق في السؤال الناسية ما في الباب الاعتقاد فإذا أشكل عليه شيء في النطوط من النطوط إما في باب القدر وإما في باب أسماء الله وصفاته هرع إلى أهل القدر حتى يتبين ذلك الحق وجاء من ما قد يشكل على ما قدمه في كل ذلك كحديث عبد الله بن مسعود ان احد يجمع عقله في بني ابي لهب اربعين يوما بالضبط يكون على مثل ذلك ثم يكون فقطع مثل ذلك ثم, ثم يسال اليه الملك فينطق فيه الروح ويقر باربع كلمات فَوَاللّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلْ بِعَمَلُ أَهْلِ الْيَنَّةِ حد ما يكون بينه وبينها إلاذ دراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل العنت ، безопас mr zusammen وإن أحدَكُمْ لَيَعْمَلْ بِعَمَلْ أَهْلِ ما يقاب بينه وبينها إلا دراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدم آه Peters قد يشكر على كثير من الناس لكن يعلمه العلماء وأن هذه الكتابة موافظة لما كتبا في النوع المحفوظ جرى به البتن قبل خلق السماوات والأرض وخلق الخلائف بخلسين خلسة كتابة ببطل الأمر موافظة للكتابة من وكتابات أخرى أيضا وكتابة الكرام الكاتبين لأعمالنا هي مستنسخة من اللوح المحفوظ فما قال الله تبارك وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون والاستنسخ من الأصل من اللوح المحفوظ الذي قال الله في شأنه وكل شيء أحصيناه بإتمام مبين وكذلك ما يكتب ليلة القدر من السنة إلى السنة من الآيان والشباوة والسعادة والإحيار لا يختلف أيضا عن اكتابة الأولى في الأجل بل يكون موافقاً لها ولا يخالب مقدامها هم إلى الآله القصوص بحديث عبد الله من المسعود وحديث الرقية وأحاديث القدر كلها يجب الإيمان بها سواء عرف المكلم معناها أم لم يعرف معناها عرف المعنى فهو نور على النور ومن لم يعرف المعنى فباب الأشئلة مفتور والعلماء الذين يكذرون على الإجابة ويكذرون على وجه الأرض لله ولو كلمه ذلك أن يغرب الأسفار حتى يسأل عن هذا الأمر أما العقيدة وكل أركان السلمان السدة من أمر الأرض. ومن ذلك الإمان القدر خير ومشد من الله تبارك وتعالى بالاعتراف ولا حيرة ولا توقف ولا خرم بل إيمان وتصديق وتسليم لأمر الله تبارك وتعالى شيخ أحسن الله إليك مسألة أن الإنسان ما يخرج بمشيئة الله عز وجل لو توضحون هذه النقطة في سليبها أن العبد ما يخرج بمشيئة الله عز وجل في تصرفاته نعم نعم الله سبحانه وتعالى أخبرنا لأن له المشيئة الكام المرادفة للقرادة التونية مشيئة كامة مرادفة فَمَا شاء الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كَوْنًا لَا ما شاء الله وأراده كوناً لَا بُدْتَ أَنْ يَقُلُّهُ لَا يَدْخَلَهُ أَبداً وَمَا شَاءَ الْعِبَادُ زِعْلَهُ لا يكونوا ولا يتحققوا إلا بمشيئة الناس إذن العبد له مشيئة والله تبارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُ المشيئة التامة ومشيئة العباد تابئة لمشيئة الله فما شاء الله كان ولو لم يشاء العباد وما شاء العباد لم يكن إلا أن يشاء الله وهو معنى قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالم وصلى وسلم وبارك على خير خلق الله كبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكنا وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن لا يخاصم أحدا ولا ينابره ولا يتعلم الزجال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن نكروه منهي على ولا يكون صاحبه وإن أصاب كلام السنة إذن السنة أكثر لعنجال والسلمة ويكمن الزجالات تسمى <سؤال> الناس والعظيم ومعطاة الناس والعظيم أفضل معطاة للعظيم في المعنى عن الجبس الذي لا فائدة المعطاة وعن الحطومات لما يتعذب في دين الله الأمور وفيما يتعلق بباب الأسماء والصفات وباب الإيمان في القدر خيره وشره وأبواب أخرى فرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة وفي عرصات القيامة وغيرها من النصوص لا محل للجدل فيها وإنما الواجف على المسلمين الإنقياد والتصديق بالنصوص لما وردت في هذه الأبواب وهذه الأصول إلا أنه يستثن من الجدل والمناظرة الجدل الذي من ورائه فائد بيان حق وإضاحه ورد الباب وإضاح السنة ورد البدعة فهذا الجدل يكون محمودا ومثاب فاعله لأن الله تبارك وتعالى قال وَلَا تُجَادِلُ أَهْلِ الكتاب إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنَ فإذا كان الجدل بالتهي أحسن لإيضاح الحق والسنة ورد الباطل والبدعة فهو من باب الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ العلم لمن يحتاج إليه فإذا بيّن الحق بدليله وجادل المجادل وخاصم وفتح باب النزاع بل ولا يتماد السن معه لأن أهل البدع يدلون بشبهات فيقشى على السانع أن تؤثر فيه شبهاتهم فيستبيله قلبه فأقل شيء يصبح في حيرة أو مما لا يجوذ له أن يشك فيه أو يتردد فالمقصود نهي الإمام أحمد رحمه الله وغيره ممن ألف في السنة نهيهم عن الجدل والخصومات لأهل الجدل والخصومات هو الجدل الذي لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه إلا مجارات أهل البدع وأهل الباطل وذلك لا يجود في دين الله عموما ولا في هذه الأبواب العظيمة خصوصا كباب الكدر وباب الأشماء والصفات وباب رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وأبواب أخرى لا يجادل فيها ولا يمارأ وإنما يبين الحق بدليله وبعد بيانه الحق الأمر يقول كما قال الله عز وجل وقل الحق من فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر أي إذا تبينت السنة من البدعة من شاء أن يدخلت في السنة وذلك وذلك خير له ابقى ومن شاء ان يبقى في حبئه البدعه ومنهج اهل الضلال هل يبقى وقد ظلم نفسه وحرمها حرمها السنه الكريمه وما يترتب عليها من الثواب العظيم فهذا هو التفصيل الذي يحورني في هذا المقار وقد عرفتم ما مضى الخلام على القدر ومراتب القدر بأدلتها وانقشام الناس في هذا الباب العظيم وكذلك في الرؤية وانقشام الناس في الرؤية وأن الناس طرفان وصف والوسط هم أهل السنة والجماعة يثبتونها في الآخرة للمؤمنين بأدلة الكتاب والسنة وأهل الفدع والضلالات في طرفين فيض منهم من يمفيها نفيا مطلقاً في الدنيا والآخرة ومنهم من يثبتها إثباثاً مطلقاً في الدنيا والآخرة ولا دليل لهؤلاء ولا لهؤلاء ولكن الدليل قائم لأهل السنة والجماعة الذين يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي عرصات القيامة وهي من أعلى نعيم يتمتع به أهل الجنة في الجنة والقرآن كله الله وليش بمخلوق ولا ولا تضعف ان تقول ليس بمخلوق فإن كلام الله ليس بدائن للذل وليس منه شك والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا تظن بان تقول ليس بمخلوق فان كلام الله ليس بدائن للذل وليس للمشئ مقلوق واياك ومناظره من احدث في ومناظره من احدث في ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله وهو صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق نعم هذا بيام لمعتقد أهل السنة والجماعة في, في القرآن وبيام لمذاهب من خالفوا أهل السلس والجماعة السلف الصالح وأسباعهم في القرآن الكريم إذن فالقرآن من كلام الله عز وجل وكلام الله صفتك وشبط معكم التفصيل في العقيدة الواسطية أن كلام الله صفة صفة ذات باعتباره باعتبار قيامه بذات الله واتصاف الله به أجلا وأبدا وباعتبار آخر صفة فعل باعتبار تنزله باختيال الله ومشيئته صفة فعل فأنجل التوراة في وقت وأنجل الإنجيل في وقت والجبور في وقت وصحف إبراهيم وموسى في وقت آخر والفرطان الذي هو كتاب هذه الأمة في وقت آخر إذن فتنزلوا القرآن الكريم بحسب بحسب اختيار الله ومشيئته وإرادته يكون صفة فتح وكل هذه الكتب كلام الله تبارك وتعالى وكلها منزلة غير مخلوطة والكلام على الفرقات في هذه العقيدة الكلام على الفرقات وأن القرآن الكريم الفرقان الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من عند الله حقيقة تكلم الله به قولا وبلغه جبريل كما سمعه من رب العزة تعالى وبلغ محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه محمد الحمة بدون زيادة ولا نقص ولا تصرف فيه, فيه إذن فالقرآن كلام الله الفاغه وحروفه ومعانيه كلها من عند الله منزلة من عند الله عز وجل فهو منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود وهو حروب وكلمات وشور وآيات كما هو بين أيدينا بين دفتي المصحف ليس لأحد به إلا التبليغ. فهو كلام الله هذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم وخالف الطوائف من الطوائف الهالكة التي, التي خالفت أهل السنة والجماعة وبعضهم أشد مخالفة من بعض وأشد إثما من بعض فالجهمية المعطلة هؤلاء نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات ومن جملتها صفة كلام الله ومنه القرآن الكريم ومنهم المعتجلة صرحوا بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق خلقه الله كغيره من شائر المخلوقات ثم يدلون ويلبشون على الناس بحبيلة بنصوص من القرآن لا دليل لهم فيها إلا أنهم لبسوا بها على من قل نصيبه من العلم فوافقه متابعه أو تحيا فمما استدل به قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء فقال كل من أدوات العموم وشيء نفرة في سياق العموم والقرآن شيء من الأشياء فهو مخلوق فاكتنع من قل علمه بهذا التعليل والتلبيس فأطاعوا وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أعرف بمعاني كتاب الله من المبتدعة لذا قال عمر رضي الله عنهم ناظروا أهل الأهواء بالسنة فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله من أهل البدع وقلال فرد قولهم أهل السنة في هذا النص أمثاله الذي يلبسون به على الناس ويستدلون به على غير معناه قال لهم أهل السنة نعم كل من أدوات العموم ولكن عمومها بحسب ما تباف إليه وأوردوا عليهم قول الله تبارة وتعالى في الريح التي أرسلها الله عذابا لقوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم قالوا أدمر تدمر وقوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم خرجتنا من, من عموم كل فهكذا الله خالق كل شيء صالح لأن يكون مقلوبا أما ذات الله وأسماؤه وصفاته غير مفقوق فاتضح الأمر لأهل السنة والجماعة وأتباع أهل السنة والجماعة تماما ورفضوا أقوال الجهمية المعطلة والمعتزلة المعطلة وقال الأشاعر ومن لف لفهم ان كلام الله معنى قائم بالنفس لا حرف ولا صوت ولا لفظ ف اتبعوا اقيشه ان التي لا يجوز ان تشحمش في باب اشباء الله وسكته لماذا؟ قالوا لأن الكلام لابد أن يكون له وسيلة اللساء والشفتين والفنجرة وهذه أعطاء الجسم فإذا أثبتنا الكلام أثبتنا هذه الوسائل وإذا أثبتنا هذه الوسائل أثبتنا الجسم إذن فالله تنزه عن الأجسام وعن هذه الأعظام إلى أي شيء استند إلى عقوله أما النصوص فيكفي قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وجميع سفاته وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يجوز أن يقاش بخلفك أبدا فلا تقول كلامه يحتاج إلى كذا ولا تنفي كلامه فهو صاحب الكمال المطلق وهو الكبير المتعال ما السماوات الشبع والأرضون الشبع في كبه الرحمن إلا كخردلة في كبه أحدكم كما قال حبه الأمة ابن عباد رضي الله عنه ضلت هذه أيضا الفرقة فقالوا الله لا يتكلم بحرف ولا بخوت ولا بخضل عن سواء الشبيل وكما أسلفت هذا الله أهل السنة والجماعة في عقل ومن بعدهم من أئمة العلم وأتباعهم هداهم الله لقول الحق فقالوا القرآن كلام الله حروبه ألفاظه ومعانيه تكلم الله به حقيقة وأنزله على جبريل وبلغه جبريل محمداً عليهم الصلاة والسلام بهذه الفروح والأنفاق والآيات والسور ذات المعاني القريمة ضائفة أخرى تشمى المفوضة مفوضة المعاني قالوا في باب الأسماء والصفات نفوض معانيها إلى الله ولا نقول فيها شيئا نكلوا النفوس مجرد تلاوة ونؤمن بما دلت عليه ولكن لا نقول في معانيها شيئا فمعانيها استأكر الله بعلم فسموا مفوضة فوضوا في شيء ما كان لهم أن يفوضوا فيه لأن الله أنزل القرآن حربي لأنسنة العرب ومن ليس بعربي فهو مأمور أن يتعلم لغة العرب لأنها لغة القرآن مأمور بذلك ف فالمعاني واضحة من نصوص الصفات واضحة ما من نصب من نصوص صفات إلا ومعناه وضحب طلاب العلم كالشمس في رأي عدس وضربنا أمثلة لذلك ومنها قول الله تعالى الرحمن على العرض استوى أهل التفويض يقولون الرحمن على العرض استوى لا نقول في في معنى هذا النص شيئا نتلوه وأما أهل السنة وأهل الحق فإنهم يقولون في معنى الرحمن على العرض استواء استواء حقيقي يليق بعظمة الله وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأول ولا تعطى وهذا هو المعنى الحق بهذه السهولة وهكذا بقية الصفات إذا فالمعاني ظاهرة إذا قلت إن الله بكل شيء عليم قول النص فيه إثبات صفة العلم لله هذا المعنى صفة ذاتية تليم لعظمة الله وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع المصير وقل بعد ذلك في سائر الصفات بما قلته في آتين السبتين <تصفيق> فالكلام واحد في جميع سباة الله عز وجل إذن لها معاني يعرفها أهل العلم فقالت المفوضة لا نقول في معانيها شيئا الله افتأثر بعلم المعنى فقال ابن كيمية رحمه الله تعالى في المفوضة هم شر أهل البدع والإلحان لأنهم قادوا قولا على الله بدون علم تأتي طائف أخرى تسمى الواقفة في الكريم قالوا نحن نقرأ القرآن ونجح لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق وقفوا وهذا ضعف وسؤفة لنحوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والسنة خالق أهل السنة أهل السنة ما وقف قالوا القرآن كلام الله إذا الذي يقول القرآن كلام الله منزل غير مطلوب من الله بدأ وإلى يوم صفة لله تبارك وتعالى صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار في كلام الله ومنه القرآن الكريم فهذه الواقفة وقفت فهي طائفة مبتدعة هذه ثم بيّن بأن مثل هؤلاء من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فبيّن أن القائل لفظي بالقرآن مخلوق مثل الذي يقول القرآن مخلوب فهي من الأنفاغ المبتدعة التي لا يوافق عليها أهل السنة ولا تؤيدها نصوط الكتاب وتجمع هذا فيما يتعلق بهذه الصفة العظيمة كلام الله ومنه الفرقاء الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو كتاب هذه القمة صارت الطائفة الناجية واحدة الذين قالوا الفرقاء غير مطلوب من بدأ وإله عمر بخلاف الجهمية المعطلة والمعتدلة المعطلة والأشاعر الذين عطلوا تعطيلا جزئيا وسلكوا غير مثلا أهل السنة والجماعة والمفوض الذين فوضوا المعاني والواقف الذين قالوا نحن نكف لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق فوقفوا بدون قران ولا دليل ما قالته اهل السنه والجماعه اما موضوع التفويض فكما سالت معكم في دروس الواسطيه التفويض انما هو في كيفية الصفات في كيفيه ذات الله وصفاته اذ لا يعلم كيفيه ذات الله وصفاته إلا الله. فأهل السنة والجماعة يخوضون علم الكيفية إلى الله أما علم المعاني فإنهم يعلمونه علمهم الله سبحانه وتعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن ومن جملة الآيات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم آيات وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستشفلونها أبدا حتى لا يسألون لعلمهم بأن الممشود منها معلوم لأنهم عربوا ويعرفون ما يدل عليه كلام الله تبارك وتعالى من المعانش وما أتى بالسؤال عن الصفات إلا أهل لما أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله إمام دار أهل الهجرة وهو جالس فنادى يا إمام الرحمن على العطف استوى كيف استوى سأل بش كيف كيف استوى فأطرق مالك وعلته الرحباء فقال الاستوى معلوم والكيف مجهول وأنت رجل ثوب أخرجوه أن نسأل كيف سأل عن الصفة كيف استوى وهو أمر غريب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن كيف يهي الصفات وما كان القرآن يشكل عليهم كله وما أشكل عليهم سألوا فيه فإن هذا الباب فالباب عندهم واضح لأنه أجل أبواب العلم. فكيف يطرق غامضاً؟ الشيخ من وقّل في القرآن عليه من قال عليه القرآن مخلوق وفتم عليه في الكهر. هذا صرح من السلف قال بعض السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر فقال بعضهم من قال كل هو الله أحد مخلوق فهو كافر وَمَنْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَخْلُوْقُ فَهُوَ كَافَلٌ لما لأن الله بذاته وأسمائه وصفاته يتنذّق الله رحمه على أن يقال مخلوق بذاته أو شيء من أسمائه وصفاته وهو تكريب للقرآن الذي يقول القرآن مخلوق كذب القرآن لأن القرآن جاء التصريح فيه بأنه منزل. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلك المباركة. ولم يقول خلقناه. قال إن أنزلناه قرآنا عربيا. فقال السلف منه بدأ وإليه يرم. منزل غير مخروف منه بدأ وإليه يرم. أي من الله بدأ وإلى الله يرم. الواقف نذكر الواقف الواقف القرآن الواقفة طائفة هالفة طوافق الواقف لبدأ كلم هو وظور في الرؤية يوم الغيانة كما روي عنه صلى الله عليه وسلم كده مذهب أهل السنة والجماعة مذهب <مزحب> أهل السنة والجماعة <مزحب> المذهب <الحق> الإيمان برؤية المؤمنين ربهم أيانا كما جاء في القرآن في سورة القيامة وقد مضى معنا في سورة يونس للذين أحسن الحسنة والزيادة تشترف الحسنة بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل وغيرها من الآيات وكذلك قلوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا لا تحابدونها وكما ترون القمر ليلة البجر تشفيه للرؤية بالرؤية لا للمردي بالمردي كلها نصوص دالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وفي عرصات القيامة بخلاف أهل البداية الذين غلى بعضهم بإثبات الرؤية فجعلها في الدنيا والآخرة والذين غلوا في النفي فنفوها عن ال... الناس في الدنيا والآخرة فهي منفية عن الكفار وهي نعمة للمؤمنين كما أخبر الله أخبر رسوله وأما الكفار فإن الله قال عنهم ثم إِنَّهُمْ أَطْلَطْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِنْ لَمَحْجُبُونَ أي لا يَرَضْ مَحْجُبُونَ طيب كتير كتاب كتاب لكن إذا عرف الإنسان، إذا عرف شيئا منه، استطاع إذا ترى الحياة القضية والمصوح والذيذي والغفر أحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير حلق <تصفيق> الله أبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ابن آبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا الحديث بالله الله على ربينا محمد على آله وطعب أجمعين ورد آل بن عباس ما سنعتم أن الدبي صلى الله عليه وسلم رأى الدنيا وجاءت عن عائلة الله عنها قول الله من جعل محمداً رأى ربه وقد أعمل الحياة. وظاهر النصير التعارب ووصلت بينهما العلماء أن إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رأته بقلبه رآه بقلبه يحمل على هذا المعنى حديث ويحمد حديث عائشة على نفه الرؤية في الدنيا بعين البصر وأنه لم يرى ربه بعيني بصر فمجتمع من أقوال بهذا الجمع وقد ذرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل هل رأيت ربك؟ الا نور ان ارى اي كيف ارى نور ان ارى اي يا لو كشف هو ده احرز الشبهات وجهي من ذهب الجمع يورد الحديث عائشه الذي النبي فيه نفل رؤية بالنبي صلى الله عليه وسلم لرمته أي بعين فصل ويعمل لحديث العثباء الضبات رؤية بالنبي صلى الله عليه وسلم لرمته بقلبه وينكفي السعارة والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن, فلا يزن جناح بعوضا وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصريق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته نعم الإيمان بالميزان يوم القيامة واجه للخصول أهلسينك والجماعة لأن النصوص وردت بذكره كما في قول الله عز وجل والوزن يوم عيد للحق موازينه فأولئك هم المفلحون الآن وقول الله نبارك وتعالى ونضع المواجين القصة ليوم القيامة فلا تطلب النفس شيئا وإن كان نتقال حبة من قبل أتيها بها وكفى بنا خاسبه ودبث في السن المطخرة أن العباد توجد وصحائفهم توجد وهم يوجنون فالذي يوجن هلادة أشياء العامل وعمل وصحيف وردت بذلك النصوص الصحيحة أما كون العمل يوجن والصحيفة كذلك هذه ثابتة إلى الكريم وهو كرن العابر يوجد أيضًا فكما ورد النصوص إن الكافر يوم القيامة لا يجن عند الله يناحبه وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فبلمشعود وكان تسرط يجري كباثة من شجرة وكان جديد الشاقين وضحك بعض أصحاب, أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذكة شاقين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من ذكة شاقين والله لهما في الميجان أثقل من قبل و هذه شهاده من, من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابيه وهو دليل على ان العامل يوجد مع صحيحته ومع عمله في درس اسباب الوجاه ووجوه الاعمال والعاملين من مرخصات اهل السنه والجماعه لا يجادلون في ذلك ولا يَتَوَمْقَفُونَ ولا يُؤَوِّنُونَ بل يؤمنون بهذه النظوم ثمانية عام عَنِ اللَّهِ وَأَرَّسُولِ اللَّهِ صَرُوا اللَّهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَمُقِمَّتِهُمْ الْبَيَانِ لا كثرة في الجدد والخصومات والمبارات البيان للناس هو الذي أرسل به الرسول والأنبياء والعلماء ورثتهم يبينون ولكن الجدل والمجارات التي لا فائدة من ورائها هي التي حذر منها إذن السلام وأيضا في زمننا هذا ينبغي أن نقصر لمثل هذا السلوك إذا رأينا من يجادل من أهل الفدع ويدافع عنها وغير قادل يُطرَب لا يُسَمَادَ مع طالب العلم السني في الجدل وكثرة المُناظرة التي ليس من وراءها يُطرَب بكل أدب ولعلّ صاحب الخطأ أو البدعة إذا أراد الله به خيرا هو يأتيه يأتيه بطريقة استفسار والاستيضاح للمسائل طيب بيان له وليكسب الله عباده سبحانه وتعالى له الهدايه والهداه الجدل انتم كذا ونحن كذا وانتم كذا بفصومات اخر اسلك يا طور الفصومات لكن البياق واقامه الحقي بادله الكتاب والسنه فمن استجاب فالحمد لله ومن ابى واخذ يظلل ويشكك الناس tone وهو يجرم يجدها وان الله تبارك وتعالى يكلم العباده يوم القيامه ليس بينهم وبينه وتبينه ترجمان والايمان به والتصديق به هذا من اصول اهل السنه الإيمان. لأن الله عز وجل يكلم يوم القيامة إعباده فلا من يليق وجلاله حقيقة ستة. يسمعه العباد ويجيبون عليه فما في حديث نداء الله لآدم ينادي الله سبارك وتعالى يوم القيامة آدم فيقول له يا آدم فيقول آدم نبيك وسعديك رب فيقول له ابعث بعد النار فيقول من كم فيقول من كل ألف تشعمائة وتشعين, وتشع وتشعين من كل ألف تشعمائة وتشعة وتشعين النار وهو دليل على إثبات ان نضر بالله ومرقيا ثم يكلم الله تبارك وتعالى عباده ليس بينه وبينهم تربا بل يبهم فضل يقرر المؤمنين الذين وفي الجنه يناجيهم ويكلمهم فيكونون أفضل أنواع النعيف تكريم الله للحق يحاضرهم محاضرة فيتنحهمون لذلك ويكرمهم يكرمهم الله ويحفهم ويعودون إلى منازلهم في الجنة ومن الزاد فشنا وجمالا كما تمث ذلك عنه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذا من قصول أهل الجنة يؤمنون به حقا لا تأويل ولا تعقيل ولا تشفيه ونفذ والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته أرضه مثل طوله مسيرة الشهر آنيته عدد, عدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه نعم مما يجب الإيمان به وأنه كائن يوم القيامة الحوض الذي أنترق المحتجلة والخوال حوض النبي صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى أعطى نبيه الكوثر وأعطاه الحوض والكوثر مادة الحوض أي شبه الحوض وحوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأتباعه لأهل الكوكيد والسنة الذين ما غيروا ولا بدل يردون عليه وهم عقاش فمن شرب منه شربة واحدة لا يضمأ بعدها أبدا ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله كأرضه وأنه مسيرة شهر وأن ماءه أشد بياما من اللبن وأشد حلاوة من الحسد من شرب منه ثمة واحدة لا يؤمن وعدد آنيته نجوم السماء فترد عليه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يستمشر بأصحابه فيأتي أخوام ليرد الحوض فيحال بينهم وبين نورهم فامنعهم الملائف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحاب يعني هؤلاء أصحاب فيقال له ليسوا أصلافاً إذنك لا تدري ما أحدثوا باقاً إنهم غيروا وبدلوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم شفق لمن غيروا وبدلوا ويُطردون ويُذَادون عن الحوض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب انشرافاتهم وضلالاتهم في حياته والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصريق به نعم من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بنعيم الحياة البرزقية للمؤمنين وعثاء الحياة البرزقية لمن يستحق الهداف سواء من الكافرين والمنافقين أو من أهل المبغاء ولو كانوا المسلمين فالنعيم لأهله الحق في الحياة البرزقية بحقيقة والعذاب كذلك حق لمن يشتحبه والله تبارك وتعالى هو النبي قد ذلك وأمرمه فالقر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر الميرات بحشب العمل الذي أشلفه المكلف في الأيام القادمة فقد ورد للنفوس بأن المؤمن يفتح له في فتره مدى البصر ويخرش من لباس الجنة ويفتح لصاحبه باب إلى الجنة ويقال له نقل قد ألمنا إن كنت لمؤمنا ويكون ربي أخذ الساعة ل لباراه من اللعيم في الحياه والنعيم اعظم واجل في حياه القويين من اهل والعذاب هو لله في الحياه البرزخيه يعذب المستحق للعذاب من الكافرين والمنافقين وغيرهم من أهل ملل الكفر ومن شاء الله من قصاة الموحدين من أهل المميقات معذبون بقدر جرائمهم من حياة البردخية والكفروية وهذا ثالث بالنظوص أن المجرم إذا شئل لقدره عن الله وعن الدين وعن الصصور قال ها قال فناتن الناس يقولون شيء فقلت فيقال له لا دريت ولا تلي يضرب بتصبيب من بالحديد حتى يصير اثوا ثم يحلق يحيى ثم يضرب ويصيح صيحه لا يسمعون كل شيء الا الثقلين ولا يسمعون ما هذا الشيء ما يتحدث بمعتقد اهل السنه والجماعه الطائس النادي الضنصورة بنعيم القبر وعذابه حتى تقوم الساعة وهي وهو يوم القيامة الآخرة لا التي لا دار بعدها فيعظم نعيم المؤمنين ويشتر على ذكاته ورحمة الله وسعى كل شيء ولكن كتبها لعباده المؤمنين بالموثير بالعطار نعم والإيمان في المعتدل والخوارف أنكروا عذاباً ضبرون الإيمان لا يعملون بالأحاديث أحاديث الآحاد لا يعملون بها في صبال الاعتباد على جعل لا يعملون إلا بالقرآن وما تواثر من السنة وهذه دعوة باطلة فأهل السنة في كل ما ثبث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من متوافر وآحاد يعملون به في باب الاعتقاد وما يباب الاعتقاد والشعائر التعبذية والعاملات وغيرها يعملون بها المهم صحة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من طريقه بعد. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصريق به نعم الإيمان بالشفاعة منه. أصول أهل السنة والجماعة ومن مرفقته لأن النصوص الشرعية دلت على ثبوته صلى الله تبارك وتعالى يأجن للشافع أن يشبع فيه أن يشبع فيه إذا كان من أهل السرخين فالشفاعة في عصاة الموحدين والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام له النصيب الواكس من هذه الشفاعة في عصاة الموحدين لأنه قال صلى الله عليه وسلم جعلت شفاعته لأهل الكبائل من أمة فهو يشفع في عصاة الموحدين ويشفع معه الأنبياء والمرسلون وصائف المؤمنين كلهم يشفعون ويخلّ الله قول من النار لم يعملوا خيرا قد قد امتحشوا ويوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد الشيخ حتى تبتمل أجسادهم وتعود إليهم أرواحهم ويضبنون الجنة فيرون فلا يرون لأحد فضلا من لما يرون من النعيم المبين وأنكر هذا النوع من الشفاعة المعتزلة والخوارب على منهجهم الشيء أنه من دخل النار فلا يخرج منها وكذبوا فإن الله عز وجل يأذل في الشفاعة والرسل والملائكة والطالح العباد يشفعون حتى يقول لهم الرب أخرجوا من النار من كان في خلبه أدنى أدنى أدنى للثالح أبس في من إيمان فيخرج الله من النار أضواماً لم يعملوا خيراً قد كما جاءت الآتاء فمن قصول أهل التصديق بهذه الشباعة التي للرسول وللملائكة ولسائل الرسل والأنبياء ولصالح المؤمنين في حصاة الموحدة الذين دخلوا النار وهم من أهل التوحيد <تصفيق> ما ماتوا الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. ما ماتوا على الكفر ولا ماتوا مرتبين عن دينهم معهم إيمان وإنكار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بسقال ذرا فإنه يكون شببا في إذن الله للشافعين أن يشفعوا رحمةً من الله وبرك وعذابهم بكذل ما جنوا كل يأخذ نصيبه من العذاب بكذل الجرائم التي ارتكبها ولم تطهره المصائف في الدنيا ولم تطهره المواقف في الآخرة فيبقى فيه خلص بالنار حتى يكون لطيبا لأن الجنة الطيبة لا يدخلها إلا طيب محر والنار العيات لله خبيحة يدخلها الكبشاء وأهل الإجرام من خفار ومنافقين ومشركين وغلاحج وغلق. وأن والإيمان, والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن لا حق خروج المسيح القياد في آخر الزمان ثابت بنصوص السنة المطفرة وإن أنكره أهل البدع والبلد وهو خارج ويجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة فإن عليها ملائكة تطرده ومن فلا يدخل مكة ولا يدخل المدينة وتنقيم المدينة بأهلها فيخرج من كان خبيبا يخرج منها يسبع الضيال وكما ورد في النصوص الكثير وصفه لانه اعور العين اليمنى ومكتوب بها عليه ك ف كافر يقرئه كل مؤمن سواء كان كافرا او مؤمنا يقرأ. يقرؤه ولا وهو من الامور التي تلت بها هذه الامه وطروه علامه من علامات الساعه الكبرى فيم قد في 40 أربع 40 يوما يوم كالسنه ويوم كالشهر ويوم كالشهر مسائل ايام كاياتها و على يديه ما دبس النصوص لان معه جنة وناق وأنه يقتل الشخص ثم يعيده وأن من اتبعه صاروا في رغض من العيش ومن انتنعوا عن متابعته صاروا في جد هذه من الافتداءات ليبلوكم أيكم أحسن عقد وإلا وهو عدور ما على اسمه لا تكون نهايته ينجل عيسى بن مريم إلى الدنيا فيقتل الدنيا وينوذه من اليهود والخوال فيقتله عيسى بن مريم ذو بيعة كوب الناس في محمد صلى الله عليه وسلم شريف ويتجول وتتوفى وينخلع عليه اهل الايمان في وفاته وامر رفعه السماء وهو على القدر الراجح رفعه حي وهو حي وَسَيَذُوكُ الْمَوْتَ إِذَا نَزَلَ حَاتِمَةٍ في بَشَرْشِمِينَ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعة غيره لأنه هي الشريعة الخاتمة والرشاق الخاتمة لا نبي بعده حتى يأتيه من ربه اليقين فالموصود من أصول أهل الجمء السنة والدكاعة الإيمان بخروج الزجال وإذ أنكر خروجه أهل البدع والبلد فهم أنكروا بدون علم وأهل السمة وارجماعة أتفتوا بعلم كان جاء في بعض الآيات بأنه يؤتى بشاب فيجعله ججلتين يجعل المشار في محرق رأسه فيجعله جلتين ثم يعيده ثم يقوم يتهدد ويقول له مجدت فيك إلا مسيح يعني أنك أنت الدجال لأنه يعرف الأكبار الواردة فيك فلا يصلط على أحد بعده أبدا معنا وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد في الشام والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في السيمة نطق باللساء واعتقاذ بالقلب وعمل بالجوارع يجيد ويضرح. كل اسمان، اسم أهل الإيمان كامل واسم أهل وهم متقاوتون في ذلك. وهذا هو ملتق أهل الإحسنة والجماعة <تصفيق> الإيمان. بزيادة الإيمان ونبصانه بعمل الطعاف يزيد وبعمل معاص ينقص والأدل على ذلك كثير من القرآن والسلام ومن ذلك فقول الله فعرض يزداد إيمانا مع إيمانهم وقوله في كامل الإيمان وإذا تليت عليهم آياته جادتكم إيمانا وفي النقصان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزمي الجانب إن يزمي وهو مؤمن ولا يسرق الجانب إن يسرق وهو مؤمن ولا يسرق القمر إن يسرقه وهو مؤمن أي كابل الإيمان الإيمان يزيد وينقص كما أقوله فقط أهل الذين أخذوا قيدته أشيح. أشيح. ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الاعمال شيء تركه كفر الا الصلاه من تركه فهو كافر وقد اهل الله قتله ونحل الله, الله قتله نعم هذا مرحل الإمام أحمد رحمه الله فمعه أن من ترك الصلاة سواء جاحد يردو بها أو غير جاحد أنه تركها فهو كفرا مخرج من الملة. وهذا أحد قولين لأهل العلم ارشدك الى ابي القران الكريم والسنه المطهره و من القران قول الله تعالى فان تاب وو اقام الصلاه واتى الزكاه في الدين مفهوم الايه انهم الا يقيم الصلاه فليسوا للمؤمنين باخوار وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين الصلاه فمن تركها كفر فقم الإمام أحمد من معه بهذه الأدلة فحكموا على ذلك الصلاة بالكفر الأكبر إذا مات على ذلك ولا يرى أهل السنة والجماعة شيئا من الأعمال كفر الكفر إلا الصلاة وجمهر أهل العلم ومر التفريق بين من ترك الصلاة متعمداً جاحداً لوجوبها، فإنه كافر باتفاق الحلماء. ومن أقرب الوجوب وتهاونت الصلاة وتكافل عنها وتثاغل قالوا فاسق من لي على قطر ولم يخرجه من دائرة الإسلام. <تصفيق> وإنما يرون بأنه يسجن من تبل الوالي المسلم ويضعن وتعرض عليه التوبة فإن تاب جبل منه تاب أي صلى وإن استمر ضربت عنقه فلادة أيام تضرب عنقه ويختلفون هل يقتلوا ردة أو حد فالقائلون بكفر ثالث الصلاة على الحنق قالوا يقتلوا ردة <تصفيق> أي مرتدًا عن الإسلام والقائلون بأنه لا يغفر كفرًا يخرج من الملة إلا إذا جحد وجوبها قال يختل حدًا أي حد الكارف الصدار وضعه بالسيح أو بالآلة القاتلين فرأيت الشيخ عبدالعزيز من بالدخل محمد الله يمين في ذا القول إلى القول بأن كارثة الصلاة الكافرة سواء طارتها تهاونا وتكاثلا بها ولو لم يجحن وكذلك الشيخ عبدالعقيمين رحمه الله بن آمه ومؤلفاتهم فتواء وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلحون للخلافه وكلهم امام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنا ورسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي واصحابه متوافرون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت بما بعد اصحاب الشورى اهل بيت هؤلاء الخلفاء الثلاثة مما ناجع أحد وهم على أن اتبتش في الخلافة والفضل أبو بكر أفضل خلفاء وعمر يبيه في الخضل والخلافة وعثمان يبيهما في الخضل والخلافة وعلي بن أبي ظالب يليهم الخلافة وذلك إجماعه فالخلقاء الأربعة أجمع العلماء المرتد في إجماعهم على ترتيبهم في الخلافة وأنه في في الخضر لا كما يقول الروافق الخلاف في علي بن أبي ظالب بيته وَلَا كَمَا يَقُولُ مُقْفَ الْحَوَالِيِ الْمُّفَادِ الدنيا اتفر ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أهل السنة والجماعة وسط فإن آله الطوائق المتبادة فهم يقولون بخلابة الكلفاء الأربعة على التنفيذ المعروف لأن علي بن أبي خالد عندما عمر ضاروط رضي الله عنه أخذ من يلي فيعل الأمر إلى شدة من فضلاء ألحاب صلى الله عليه وسلم خرأوا بأنه, بأنه يلي الخلاف عثمان ولم يخالف أحد ثم بعد ذلك عالد أبي طالب وحقر ما حصل من الفتن التي حقرت وقالوا أهل السنة فيها معروف يجتهب له يصيب له أجران والمصري له أجر وخطأهم معه عاويهم معه وطلحهم معه والجبيل وعالد أبي طالب من كلهم لا يجوز لأحد أن يشتم أحدا منهم أو يحكم رأيهم فيه وهذا هو من أضره السنة والجماعة يحترمون أعراض أولئك ويحملونهم على خير المحام ويقولون بما بالسلف الأوائن المصير من مده أجراء وربط الى قلبه وطاب ما في قلبه هذا هو الذي يقول الصالح صلى الله عليه ما الذي جعلنا نصرف رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن الرؤيا الحقيقيه أو نضعف الحديثين وكيف الرؤية القلبية؟ ما ضعف الحديثين ولا يضعف لأحد جمع والجمع مشلق مشالك الكلماء علماء القطور إذا أبتنى الجمع بين النصين فيكون يحمل جميعا يحمل كل نص على معنى وقد سمل الحديث الحديث من أهباد سمل على إكساء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في قلبه لنطوقه نور أن نعره وقال إجابه النور موكشفه لأحفظ الزحاد والجيل مستهى إليه بضره وصله وحمدنا حديث عائشة على ما في رؤية البصرية وإتمع المصر أحسن الله لك السؤال وزهم الإشتاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع الملائكة من يأتي قال أصحابي أصحابي المقصول يعني أمة بالكامل او الذين كانوا في وقت الاحتمال يحتمل هذا وهو إلى من في <تصفيق> هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي أمته كلها بيده الشريفة أخبر النبي صلى الله عدد الآنية على الحوض كالنجوم السماء كعدد نجوم السماء وأن طوله وأرضه شهر طوله وأرضه شهر فما أحقا بأن النبي صلى الله الذي يستطيعهم ديدي جاهدون على الحوض ويشربون أصل لك السؤال هنا يوجد رجل اسمه عثمان الخميس يجادل الشيعة فتفصل بينهما مخاصمات وجدال فهل يجوز ترويج مثل هذه الأشرطة؟ إذا كانت المناظرة يترطب عليها مصلحة لفاحب الضلال والخطأ ومصلحة للناس فتكون ببدء الحال لا حالة كان المتأذمت أذب جدًا ومناظر دائماً وأبداً <تصفيق> السن مع الشيع فالي ليس فيها فائدة وقد يكون فيها ضرر على المجادر السن لأن أهل البدع عندهم شبهات وضلالات يكونها على قلود الناس والقلوب ضعيفة فالمهم أن صاحب السن هو الذي يناظر المنظرين ليبين لهم الحق وينطروا وينطر كلنا ويقيم عليهم الفجة فمن استجاب والحمد لله ومن أبى فل أما إضالة الجدل وعبد المجالس والمنابرات على سبيل الدوام فهذا ليس من هذه السلم سألكم كانت المنابرة على التلفاز وكان يعطى يعني كل شخص وقت وكان يعني السنة اللي هو هذا عثمان الخميس فيه أمور ما يستطيع يعني يجاوب عليه لأن الوقت قصير فتكون فتنة يعني تنتهي ينتهي اللقاء وهو لم يرد هذه الشفر على كل حال كل جدل المناظرة في مصلحة لنظرة الحق والسنة فأرضو أن لا حتى تتحول المناظرات إلى جدل عقيد وإلى ما لا فائدة فيه فتطرة فحاجف العلم المتمكن صاحب حكمه متى رأى في المجادلة مع أصحاب البدع والطلالات جنوة وفائدة فعلم ما ترأى أن فيها ضرر عليها أو على غيرها السؤال الأخير صمت هل الميزان واحد وقوله تعالى ونضع الموازين القصر كيف الجنب نؤمن بالميزان ووجه أعمال الصلاة والعالم ونقول بما جاءت النفو والوزن يوم إلي للحق وقوله كما تقلت موازينه ونضع الموازين القصر نؤمن بذلك حبيثة والكيفية يعلمها الله صبارك وتعالى من الغيب صارك الله حديثا